إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو افرحوه أرضا لَكُمْ أبيكم لكم وده أبيكم لَكُمْ لكم وده أبيكم وتكونوا من بعده قوما قَالَ قال قائل منهم لا يُوسُفَ يوسف وألقوه في غَيَابَةِ غيابة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 فأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون